إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 اللهم إنا بالعالمين إنك عميل المجيد. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> ليقول أنا كان تل توضيح من بلوغ المرام. ج <تصفيق> عبد الله بن عبد الرحمن بسم الله الله عليه. جاءتنا حديث تلوح. وعن طلحة بن مسرف عن أبيه عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضاد والاستنشاق طبعا هذا زي حد زي كده ضعيفة حد زي كده أبو داود رجعت كذي أبو داود إيش أقرب إطلاق أبو داود يعني في سننه ملام أقرب بياني كت مراصد معنايا يعني كتابك تر أو وقتي ده بينا كتابك هدي بيت في تلخيص الحمير في ليزبونا بسليم طبعا ليزبونا بسليم كابلا أوه ضعفة ليروك أناش أه... شاشك معنا سريحة، هن مشكلة هي، آه، أك انفراد بك... أنا بي او بينفرادي، شاشة نزبيا لنا، انفراد لا طريقه تبي بلم بعتقدني لو لرأيهم فيها وليس في الميس ليس في المسلم هو حديثك ضعيف در ابن حبان إذا مثلًا يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل إذا مثل أو كابلايا سنادي قلب ذكر والوا حديث جب مرسلي بعض ذكر وادي على الزقادة ما ليس من حديثهم تركه ابن قطان طبعا ابن قطان شيء يا أمر له أيام يا بن سعيد الامصاري يا بن سعيد القطان هل تشاهدون شيخه بخارينا بل الله يحب سعيد الخطان يا ابن ابن مائي وما محمد هل تشاهدون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هو. وقال النووي في تأديب الأسماء. طبعاً للرجال أما تترك اسماننا لنا كتبير رجال يجلو أنا, أنا, يقلوا أنا إمامي ابن حجاج أصغرني يجلو أنا إمام النووي حافظ ذهبي خلاصي علم الرجال أغلب يوسف بيعوله بما يهنا أغلب ابن حجاج أصغرني مروراً حافظ ذهبي لجل إمام النووي اتفق العلماء على الضعفه، توه. ترى هذا كاوس تبيه ويقول توه. وما ذاك النرجسي، وما ذاك المتغتني. يحيي كريم عين مليون الحليج بنسخته خوين الشتاء، بنسخت. بس بنسخت يجيك مليون رك. و امام يحمدش مليون شيء بربوه. هو ابن خلطة كان امام زمانه يفصل، يقال فصل يفصل فصل من باب من باب ضربة، والفصل هو التفريق بين شيئين. يعني في أغنبار صلى الله عليه وسلم فاصلي سلك الأبين أول دول كردن أو أول دول كردن فاصلي هبوه هورد في هنا هبوه أن يفرق أن يفرق بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء للاستنشاق ما هذا فاصلي كده هو يعني أغلبه مضمضة أو دول كردن أعيد ومجلبه دول كردن بين طبعا بين مفعول فيها مفعول فيش ده تضرب مكان بين ظرف مبهم مبهم اما عندك ظرف مانع مبهم ليه هسه بين لا يتبين معناه معناه غير ما إلا الا إلى الى اثنين بين سنت كسان. بين سنت، بين سنه بين سنه بين بينه، بس بين سنت، بين سنه بين بي لو سنه بين سنه بين سنه بين سنه بين سنه بين سنه بين سنه بين لو بين أنا نائم بينك كاتك بينه زاديو أقول لأول وزير الإشباع الفتحة بقول أو بينني الففتح جلس من هناك لأشبع بحق مدينة ني زاديو الفتحة جزءاً دابيتن دابيتن بينه فتكونوا بينه كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة أيوب بين أيوب يغتسل عليه صلاة والسلام كاتك أنظر زمانة بينه وقد تزاد فيه ما زاريا ما لا بو زاد فيكون بيننا نبيته بيننا طبعا ماش اخر داخلي سر انني بو اني, إني لا ويا خويا هذا مانعه كافه يعني انما المؤمنون يا اخوة مؤمنون متداه اخواتهم تدخلوا كاتم ما انا بقول انني كات ان عرب مشابه بالفعل ناميني قوة خوينا ناميني لا كاتم أو ما هذا بتمانع لو لو وختي فإذا إشباع أو مع الإشباع زيادة فيهما فحين إذن يكون ظرف زمان بمعنى المفاجأة كاتك ألف قيبيوم أو يك وهروها ماشي لقضبو بعشر أو وختي زيادة فحين إذن يكون ظرفا ظرف زمان بمعنى المفاجأة يعني حديث تلوهشد وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنذر ثلاثا يمضمض وينذر من الكبف الذي يأخذ منه الماء إمام علي رضي إخواني قسل به طبعا إمام علي أو خلفاء الراشدين حديث عن كم جرأت لو أغانين مكسرين منا إلى الشعارة مكسرين مينة دفعة مثلاً لبعض طبعاً زوربي حديث دزنيش إمام عثمان هناك زوربي حديث كان يعني إمام عثمان النعيمي هو بزوري، قال مغيري ثم تمام ما ضواستا ثلاثة، لأخن. طبعاً هم هم, هم يضو من الكف او أو أو دسته كأوقي من الذي يأخذه منه الماء وكيف كان هذا سيبر ديه هو الشيء درجة الحديث الحديث صحيح حديثك أبو داود ونسائية نسائية ما الصغرى وكبرى ما أو أو الناس الكبرى أو يعني أوياي كده تفضلين هل خليفة ده واحد قلت دم زل زكي قلت أو دم زل دجال كذوله لولا مختصرك الله طبعا المطول كي دم زل ذكي السودان الكبرى تيكليها حاستها يا حديث جبرار ذكره قيمان بخاري حديث جلجل ذي ذين تقولوا مسائل فقيه تلاقينه بلى أم لا مختصر كي لسه نزلينا المسلمين حديث الجلجل ذي تقولون تكررنا كده يعني نرجع تاني لابيني مشاركة لابيني دويا مكان هم لبخاري لتكرار هم لعدم التكرار وكمان مستمرة سايق للسلبية طيب ذكر المؤلف في التلخيصي الروايات المضضة والاستذار في كف واحد آه عندنا كذا كذيف في كف واحد يعني بقى درسي أو كذي ندمه وندستي آه اللي مولتي بعده اللي مودي بعده هو اللي قامس في من الكف ما بسيا جدسته نوع الروايات إيش ذا اللي أن أنها في مسلمة محمد وفي سند بن ماجه والرواية الثالثة التي معنا في هذا الحديث وذكر الرواية الرابعة التي أفرد فيها المضمضة عن الاستشاق تلك الرواية التي أنكرها صلاح ولكن المؤلف أيدها بقولي قلت رواء ابن السكن تمانية ابن السكن إيش؟ يقله وكان الصحيح قطمان صاحي مخارية كم؟ صاحي مسلمة سيم ابن حبانة تارمي عن صعي ابن خزيمية بين زميني ابن السكناء في صحاح عن شقيق بن سلمة قال شهدت عليا وعثمان زور بي وكاين جزوية ابن عثمان تقال توضع ثلاثا ثلاثا سيد سيدة جزوية بتابع على او كبازا ثم قال هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الفصل فبطل انكار ابن صلاح تنلقنا سجل يا ثلاث مسري با سجل دي كوا توضع ثلاثه ثلاثه وافرد المنضضه من الاستنساخ هذا المنضضه تليك دي استنساخ خشمه تليك دي اني فصل دي تليك دي راجع الجريب يا الضعيفه طلال معناياكي صحيحة في إسناد الحديث صحيح ومن الصحاح ابن الملقين تابع ابن الملقين إيش فقيه الشافعية شرعي أبو خالد أنا هسي وهم مزالة ده سيوهم مزالة بشر أبو خالد إيش تمشي هذاكين دون دي لكن لا دون عمل كذا ما مستعوب ده يبقى دون ما بس مفردات الحديث الكذ مأنت كذلك كف… مذكّرني وأنثى وهي من الكوع إلى الأطراف الأصابع والمراد من غرفة واحدة من الماء كذلك كم يعني غرفش جالا غرفة يعني مشتاقة هالكاملة فيديو غرفة ولا ما كان هذا أوله يعني أول مين بدست بيجي لي وكر. بدست تجيب بدست. بدست؟ لا وكر في وقتنا لا ويل لا ويل بس, بس نب... لابو... وكر. طيب تمض يقال مض مض حرك الماء بإرادة في فمه بإراديخ با بازادي لناديه أو يقال نظر ينثر نظرا من بابي. قتل وضرب والاستنثار اخراج الماء من الانف استنزار او او درينانو الى بعد الاستنشاق بعد الاستنشاق هل براندي بس يوم ابن البخاري بس هذا باب الاستنثار يقول الاستنشاق هذا هذا ده الذي هو يصال الماء إلى كأجل سنئه ولا أبوه نقول حديثي تلنه وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى بيصفة الوضوء ثم أدخل يده فماض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى بيصفة دسنيش دشيتها ثم أدخل يده دسني لابوه أي دسنيش فماض واستنشق من كف واحد سيد ثلاث كف واحد الكف هي من الكوع إلى الأطراف للأصابع جم وكفوف والأكف ولكن تعنيه مجازيا جاز نعته بلفظ واحد يعني كف كف واحدة بعشر لا كف واحد مجازية كان أما مثلا يد يعني أجل تصغيري بكي لتصغيري إلا تعني شكلته أزيخوي أجل بكي يل تصغير هو وإن شاء الله ما مسألتها بأصدقاته ما يقض من الحديث الثلاثة أول حديث هي حديثة بأسكا سيلي أورد الجيلة إك حديث وطلحة يدل على استحباب الفصل حديث وطلحة على استحباب الفصل بين المضمض والسرشاء هادي حتى لاي رياض اسماك كا سنته فاص ديك الى بيني اولد ولكدنو اولد ولكدنو لو دري فاصك يعني داري وهذا داينسي هذا جلي ولكي الى لو تركي لو يم بسيه ويدو بلاص المكان وي يعني, يعني, يعني دا دا وكي وكي. او لو زادي اهم دالين اوك اوكدي اوك لي لوتي, لوتي او دوك يجيش همان ده ده ده. وذلك بان ياخذ لكل واحده ما ان جديده لولك جناوشنين ليكون ابلغه بالاسباب والانقاء لو باونه اصباغ الوضوء كما لي ثانيا حديث وحديثه الي يدل على استحباب المضض والاستنشاق من كف واحده هذا نحن لك فقط واحدة بتيت اني سنة ينزل كانت السنة أولاد وردوا وردوا وردوا وردوا وردوا وردوا وردوا وردوا وردوا وردوا ويشان السبتر غرفات سيدان ياه بموسي مراعاة للاقتصادي إيماء الوضوء ولأن الفم والأنف, والأنف جزءان من عضو واحد وهو الوجه هل على لعقيمة مساويه لو كذا كذا متعوقش نه، يعني ما ثالثا، وحديث عبد الله بن زيد يدل على استعباب المضمض والزجاج من كف واحد بثلاث أي ما كورفشنا. سنة مضمغ وزجاج لك بيع سبي وست زالشبي. رابعا، أحسن توجيه للجمع بين هذه النصوص. 80 الروح عشرين شد لبوي بتي بلقانا هو أعماله وعمله على تعادل الأحوال و اختلاف الصفاتي في كل مرة أو يبي يقمر صدره شيء أو هكذا زارقه هكذا زارقه هكذا لوي مشتقت منه سأمدوه شو هذا زي ما أنت قاعد هم مستحيل هذا راضي قال زارقه وابد زارقه وابد زارقه وابد ما نسير قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق متأرثا بغرفة وتأرثا بغرفتين ثم خذيه في خمس ذاري وابعوا مضر الشاك دو غرفه دو وثلاثا وكان يصل بين المض مض دول الاستنساء فياخذوا نصف غرفه النفنه ونصفه اللي انفيه كيف يمكن يمكن في الغرف الا هذا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 نيولوي نيولوي هادو شو بتاعه؟ خوشي بيتاكربي. تقول هي غدود سه ما نيا. اَعْرَفْ بَوَاهَا. على يقول واحدة لهذه واحدة لهذه. يقلبوا يقلبوا يقلبوا. يقلبو دو دو سيسي. نه؟ لا غرفة الواحدة غرفة تاني ثلاث غرف. بالله. ولم يج الفصل بين المضبطة والاستساق بحديث صحيح البته. قد يغنبه عن فصل نكر اوه ابن أو أو القيم اوه ابن القيم بعد الزكاعة باشا ترى؟ اوه ابن فصل نكر يبقى يا جمبار صلى الله عليه وسلم يعني الحديث اي ابو داود لكن اوه صعيفة كيف أسمعك؟ ولفظ ابي داود مضمض من الكف الذي يأخذ فيه الماء ولفظ النساء مضمض من الكف الذي يأخذ به الماء ايش يا شكيمي أما علي بن طلحة بن مصر فلم يروى, يروى إلا عن يروي إلا عن أبيه عن جدي ولا يعرف صحبا ما بابين شيء صحابين أبوه كصحابين أبوه يعني حديث المرسل قال النووي اتفق العلماء على ضعفه وقال الحافظ إسناده ضعيف وبهذا يكون الحديث فيكون الصحيح ومن صباته هو أول أول صحيح أو زيسته أن يمضمض ويستنشق بثلاث مرات من ثلاث غرفات وعلى سي زاران سي غرفة غرفة لبهردشي غرفين ديوم لبهردشي غرفين سيبه لبهردشي وهذا يفهم من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين كان في خلاف لبخارج مسلمان أما عديث الطلحة فإنه يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق، فيأخذ لكل واحد غرفة، ولكن لم يبين عدد الغرف. بدرامين؟ أبو دهليان أبي. إيه. ما كم تقول؟ وعن أنس حديث ابن وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي أنا أتكلم أنت تجد أن في أغلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها و لها فقط نينوكك نينوكك لم يصبه الماء هذا يجب أن يشتبه فقال بقره و أحسن ما يقولون يموكك أحسن يعني دعوة زينة شو لها أخر جواب دعوة دول نسائي بلام بعد ريكشش بين أما اللي ركنا كدرة أي بي نكتيا فرق اللي يركروي كابلات لا إيمان مشاعر إلا ساي خويا سربي قوي أما من سيداره أو نذار أي برسندلكم اللي ركناه أو ندم أي ناقرته له سبب تيا زيادة لا سيدارش بسه يبى شو قدورت أي بي داكيه أوندا ولكن يقولون انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك لو مع أن العلماء اختلفوا في صحته، هذا يقول العلماء كان يجي اختلاف يعني كم بيان وياه صحيحنيا، فقد قال ابو داود هذا حديث غير معروف عن جرير بن حازم ولم يربي إلا ابن واب ولو وشاعر عند مسلم موقوف على عمر حتى لو كان موقوفا على عمر أما حديث موقوف دفتا مرفوع عقما ما أقول استاذ ليش صحيح من سوي قال مدريتي اسنادي بقيه ابن الوليد اوووه بقيه ابن الوليد تدليسي هي قصيده زور قال إن انا اعمل اسناده جيد بلى مشدشي او علي تدليس لك دبيب سبكه يا باشا دبيب اقللك المدليس بو عن علي كرد يا مؤنن بو باشا لسيفاذ مسلم بلى انا قوتي حدثنا يعني قوتي سمعتو يان اخبرني لي ولكن ما هو السماعة؟ فهواني مدلسا زيادة لعنعنا مشكلة عنها كذا عن فلان احتمال ان فرغم ساميه او بكاتر ففيه ما قال وقال مع عساده جيد وقال صحاو ابن خذيمة وأبو عوانة في مستخرجه طبعا والضياء المقدسي وقال البيهقي رواتوا كلهم ثقات مجمع على عدالتهم كذلك ما قال ابن ولدهي الثقية نرسي قليا برام تدليس هي تدليسة كده أجدال يوم آيا أجدوا بخوش لا تسيس نارسي تصريحي كده يعني ويكفي أن سوق ما قاله المقيم على هذا الحديث في تهذيب السنة قال علل المنذري ابن حزم هذا الحديث بالرواية بقية له وزاد ابن حزم أن الرابيه مجهول طبعا المقيم قيم رحمة قائلة السيدة سوى حديثين لتهذيب السنة إمام المنذر ابن عزم أو حديث عينيته ده لا ابن عزم قدي يقل رواية كان مجهول مجهول عوض طبعاً الحديث بتفصيل تاريخي ك كده مجهول هذا مجهول الحال ما مجهول العين ما هنا مجهول العين بي هي عن رجل عن امرأة أو مجهول العين بس مجهول الحال مجهول الحال نا نا وكدجاله نفركنا وكدجاله نا يفلان يكل يفلانا برام كاس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 طبعا انت تدريس ذلك ينامي سابقا بسكو لا اخوة بس فإذا صرح بالسماع فهو حجة سمع قد القوذي حجة في هذا الحديث بسماعه لو قد قد قد سمعت قد أخبرني تواه خلاص شي بقي مانما بقي هي أما الا الثانيه فباطله لو فجالت الصحابي لا تقضح من الحديث اجى الصحابه دار النبي بعد زيارته مرجول لغير صحابه الششه بلا غير صحابه فجالت الصحابي لا تضر مشكله النباب مش ايش سيدنا عباس الله يا سيدي هزار وستوتش له إيش شقمنا ندبره؟ كلهم علوم ها درينا كان أما العلة الثانية فباطل فجاءت صحابي لا تقدروها في الحديث ليثبوج على الحديث معناه شواهد تأبرده في البخاري ومسلم حديث بمعناه هيك البخاري ومسلم أنا بيوريرا وعبد الله بن عمرو أول وش بس لبوابي عمر يلوه جابتن وعائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم را رجلا توضأ بيديه بقدر ديه فترك موضع ظفر على قدمه شني نوق دي دلبي النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر ديدي بس دهني دي, دي, دي, دي و ويل للاعقاب من النار ويل العقب من النار او علذ لا اويبه لحجه الولاعب تحاجة البداية بس كده بلام لو كده عايزين يسابع سبان كده ده ارجع في احسن موضوعك نفس الشيء. بلام نود ويل العلاقة يعني جاء شو انا كله بشتاه هو لو هو كعبكين أخبكين. مفردات عايز قدمه القدم مؤنثة لسان مؤنثة وهي ما يطأ الأرض من رجل من رجل إنسان كإنسان بلا سعادة. الدواب دواب هم وكذا هاي بيرس عادي دواة عرف هاي دواب الدوا له بحيوان ما كاني. بلى. أكان دواب إذا زعادي بروه. ما دبوا على الأرض اه وفوقها ساق كذا أو قدم أو ساقه هو يسير قدمين. وبينهم الضفر في لغتان أجودهما. ضم الضاء الظو والفاء الظفر جمع الضاء وهو جسم يكاد يكون شفافا موجود على ظهر لسلامة الاخيره من الأصابع اليدين والقدمين أو أنه يجلبون سلامتي فانزكاني لستي فانزكاني بي لم يصبه الماء نقيش ده أصاب السهم إصابة وصل الغرض فالمعنى أغطأه الماء ما نيجده فلم يصل إليه أحسن وضوأك أحسن فعل على السكون أحسن فعله الشيء أي أجد صنعه فأتم وضوأ جو ما يخدم من الحديث ما يخدم من الحديث اولا وجوب تعميم اعضاء الوضوء وارزبه همه عند مكان لازم يجبك اعملي بشو وان ترك شيئا من ولو قليلا الا الشيء الليزم ذيبي الا كم يجبو لا يصح بس لا يصح معه الوضوء ثانيا مشروعيه احسان الوضوء وذلك بإتمامه وإسباغه وهذا نص في الرجل وقياس في غيرها إنسان تبيد كهذا جديد إحسان عنه التواعطي لا يجب أن تتعلم وذلك بإتمامه وتواعطي وإسباغه إسباغ هو وهذا نص في الرجل ولولوبيهات وإن العقاب من النر رجل يؤدي لك أحسن وضواء بلان معناه إيوانيك إذا تصيبوا شمولين هكذا لم يجد بلان بيغنبال إيبا أتخذها وقص عليها ثالثاً أن القدمين من أعضاء الوضوء دوبيكان عندما كان يدش يجنا وأن هؤلاء عليهم المسح بس نيجي مسح بكي بل لابد من الغسل كما غسل كما جاء صريعاً في آت المائدة كل عندنا آت المائدة بتفاصيلها رابعاً وجوب الوجوب الموالات بين أعضاء الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرجع ليحسن وضوءه كله لاير كان قد بس بي كي و كر ديا ناريوز تي بي كي بشوته لبلوي ما دام بي كي مخسان بوا بلد النبي الاول لبلوي موالات دي جواتبه بلا ما عندك مزابه كان موالات سنته لا دائما مشابيه مزابه سنته لبلوينا توكيراتو شندل مثلا او ده سنه ششتي بيتشوا او ده سنه يشتر بشويه ماشي النبي سنه بيشويه لا يمكنك ان تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون لكي تكون وجوب الموالات بين الأعضاء بين أعضاء الوضوء فإن النبي أمره بأن يرجع ليحسن وضوءه كله همودة زين شيبة تراش من أجل تأخير غسل الرجل رجلي عن بق عن بقية الأعضاء كوابيشه لوعني تأخير كده ولو لم تعد من الموالات لقتصر على أمره بغسل ما تركه فقط دبل ماء عزين وضوءك ها ارجع فاحسن وضوءك ني قتي فحسن غسل الرجلي فاغسل رجلك وين تقول شو اللي قمت بهبوه لو بعث دنيجي بكامل كرديا يعني دسمين كردي باربشوه دو باربشوه قال لي القنا قتي أحسن وضوءك وظوأ شمو وظوأ كيا نب هندك دب هندك تع تعيين في الوضوء فلا يقوم غيره مقامه يعني آوي للوزير شو كذي غيري أو بكالبي إلا كنبها يعني وقت أصل لقربوني الشك زي علاقته ثالثا وجوب الواجب المبادرة إلى الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل والغافل الى صحيح العبادة لبروي قاعدك من لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. او قایدی شمون اگراتو غلطک لے کے جدید ہر زود, بكي. زود بيش خلي بيش خلي كردن لفر ما و رین شان دانی نظامو نزانن لوی عبادتوی و جو ولا من با مانجك با بي با ولا تشيء تو خير بده كي هو جناح ده كشيء تو دش زانية تبي إنجاري بس أسرع أزلي تو أزلي تجي بإناري جناح برد أبي إن إحسان الوضوء هو بإتمامي وإسباغي لي عمة جميع العضو المغسول كهذا زوانيد بع بعشرة بيشوشتن أو يا بي بإتمامي وإسباغي دبي همو أزلي كم زوانيد بشرة لي عمة جميع العضو والمغسول تبي همود عندى مكاني شوشتن بذوانه بتعاضي بشوله ثمين خص, خص النبي صلى الله عليه وسلم العقابه بالعقاب بالنار لو بيغنب صلى الله عليه وسلم بس يعقابي الكذيه لو لأن الذي لم تغت تغسلوا غالبا شزور بها او اهمالك او دكيه اهمال جلالك إه والمراد صاحب الاعقاب او لو ترى <تصفيق> كانوا لا يستقصون رصد أرجلهم في الوضوء. أوان, أوان ذكرت. عن طيب في لحليزي. استعماله تحريك الخاتم و في اليد ليحصل اليقين الى وصول الماء والوضوء إلى الى ذلك لكن اذا كشفت ان تتحرك خاتم يمكن ان يكون لك ان تتحرك بانه يمكن ان يكون لك ان تكون لك ان من لك ان تكون لك ما تكون لك في أغنبه صلى الله عليه وسلم أقول أنه لا إلهي الله محمد رسول الله محمد رسول الله خاتمك كما تصبح أعودت رعاني الهجري لك تابغل درس يخوي إشاء الله و تعالى بالتفصيل الثقين خلاف العلماء أو السياسات تجب الثقين خلاف العلماء ذهب الجمهور العلماء إلى وجوب استيعاب أعضاء الوجوه بالماء جمهور العلماء لسنة ويوازبة هموه أن داماني لاش آيباتي أي ما كان بيقولي لما ثبت الصحيحين وين هن العقاب من النار وينش دولك الأجريز هنم حفطى صل الله عليه وسلم شو له تهونه أبي للعقاب من النار لوجن للعقاب من النار الجزاهم من جنس العمل شو جونا هيك الدنيا شو هيك اللي بذوهنها أو كان دي قبنا أخوة. وذهب إلى أبو حنيفة إلى أنه يعفى عن نصف العضوي أو ربعه وقل من درواه الرواة تحكى عنه وصحيحا وأنه يجب الاستيعاب. هاي كنسلنا أو وأنا. أون يسبح الله بحمدك سيدنا الله إلا أن ناس تغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.